لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقار فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم, فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم متل أصحاب القرية إِذْ جَاءَهُمْ الرسلُ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُم مُرْسَلُونَ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 اتبعوا من لا يسألكم أجروا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَأَدْخِلُوا مِن دُونِهِ آلهةً يُرِدُّنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ اللَّهِ لِعَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا لو يشاء الله أطعمه إن آتكم إلا في ضلال مبين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 يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطبسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فمستطاعوا فمستطاعوا ضيعوا ولا يرجعون ومن عمّرهم نكسه في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين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 من الشجر الأخضر أرَفَ إذا آتُوهُ تُقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ قُوَّ فَيَكُونُ